أَلَمْ تَرَ إِذَا الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يدعون إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ منهم وَهُمْ مُعْرِضُونَ